في حضن قبرك وكبرك في حضن قبرك غرورك في حضن قبرك وكبرك في حضن قبرك إلى ما يرتفع الراس إلى ما نشتكي بعدك وبعدك لو يزيد الناس بيرجع في حضن قبرك إلى ارتفع الراس ولها ما نشتكي بعدك وبعدك لو يزيد الناس بيرجع في حضن ونح في ونحفي فوق كل اتراس بترب يختفي حسك وذره من كبر يا ناس تضيع هذلك وجدك ونحفي فوقك الأتراس بتربن يختفي حسك وذره من كبر يا ناس يضيع حزلك وجدك لا ما يرتفع الراس إلى ما نشتكي بعدك وبعدك لو يزيد الناس بيرجع في حضن قبرك إلى ما يرتفع هالراس لها ما نشتكي بعدك وبعدك لو يزيد الناس بيرجع في حضن قبرك تظنتنا لحب الناس ويمكن ينتهي وادك وتنسى مرجع لجناس وجنت الناس من جنسك تظنتنا لحب الناس ويمكن ينتهي وادك وتنسى مرجع الأجناس وجنس الناس من جنسات إلى ما يرتفع الراس إلى ما نشتكي بعدك وبعدك لو يزيد الناس بيرجع في حضن قبرك إلى ما يرتفع الراس إلى ما نشتكي بعدك وبعدك لو يزيد الناس بيرجع في فضن ولا وسوس لك الخناس يوسوس بالجهل ضدك وينسيك الكبر لحساس وقبرك بيتك لوحدك ولا وسوس لك الخناس يوسوس بالجهل ضدك وينسيك الكبر الإحساس وقبرك بيتك الوحدة إلى ما يلتفع هالراس ولا ما نشتكي بعدك وبعدك لو يزيد الناس بيرجع في حضن قبرك إلى تفع هالراس ما نشتكي بعدك وبعدك لو يزيد الناس بيرجع في حضن كبرك ألا يكفيك من أتعاص ألا يا أخوي نبي قربك نبي نصحبك بالأخلاص ودومك نشتري ودك ألا يكفيك من نتعاس ألا يا أخونا بقربك ما بين أصحبك بالإخلاص ودعمك نشتري ودعم إلا ما يرتفع هالراس وإلا ما نشتكي بعدك وبعدك لو يزيد الناس بيرجع في حضن قبرك إلى ما يرتفع هالراس وإلى ما نشتكي بعدك وبعدك لو يزيد الناس بيرجع في حضن كبري كاس لزوم بنوقف بصافك أخوتنا أخوت الدين وسوق المال ما يوفقك لكننا جرعنا الكاس لزوم بنوقف بصافك أخوتنا أخوت الدين وسوق المال ما يوفقك o